بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تثلا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم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 وَالْقَافِ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَنْتُم مُّدَبِّرُون وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 إلى مرجعكم ثم إلى مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكُمث قال حبة من خردل فتكم في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 للله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنَجِّلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما, فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور